وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُستَكْبِرٌ كَأَلْمٍ يَسْمَعُ هَكَأَنَّ فِي أُذْنِهِ وَقْرَىٰ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّةٌ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْصُن كَكُفْرُهُ إلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إلَى عَذَابٍ غَنِيضٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ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 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلم والبحر يمد من بعده سبع أعابر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحدوا بأياتنا إلا لا كن ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عوالد ولا مولود هو جاز عوالده شيئا إن وعد الله حق فلا تورنكم الحياة الدنيا ولا يورنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تقسم غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير